وأشرقت الأرض بنور ربها ومضع القتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق النذين كفروا إلى جهنم زمراه حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آيات ربكم يقصون عليكم آيات ربكم ويذلونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها ات ابوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين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 يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل, وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالة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 هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَتُكَ وَعِلْمُكَ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 ك أنت العزيز الحكيم وقِهِ السَّيَّاتِ وَمَنْ تَقِسَّ السَّيَّاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أكْبَرُ مِنْ لَمَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدَعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قالوا ربنا أمت نسلتين وأحييت نسلتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم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 فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش القلّوحة من أمره على ما يشاء من عباده على ما يشاء من عباده ليُنظر يوم التلاقى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء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 فَتِئِلِ الْقُلُوبُ لَنَا حَنَا جِرْكَ ظَمِين مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يَقَاعَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ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 فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقل ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب